وَأَيُوبَ إِذْ نَادِيَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ مِنْضُرُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْتَهِ أسماء أعيلا وإداريس وذلك فلكلم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذن. قادر عليه فنادى في الظلمات اللّه إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا ومن الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا أيدنا داء ربه رَبِّ لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا لَهُ أصلحنا له زوجا إنهم في الحيلات <سؤال> ويدعون ما رغبو ورغبا وكانوا صَنَعَتْ فَرْجًا فَنفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَتَقَبَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا له كَاتِبُونَ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 شاخصة بصار الذين كفروا يا ويلنا, يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا وَكُلٌّ فِيها خَالِدُونَ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الذين سبقت لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ سيسنا وهم في مشتنة فسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لكذرو تتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كلتم تعدون يوما نط السماء Allahü Teala Cjll lil Kitab kma beden ha awal halq nuid uadn alina inna kullu fa قل إنما يوحى إلي أنما قريبا بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن دري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل بالحق